عما يتساءلون عن يومَ سَخَّرَ لِلسَّقُوطِ مَنَارَهُ وَأَجَا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ إن نحصيناه رتابا فنرقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن من المتجلين نفاذا حداق وأعلابا وكواعيب أترابا Oh my God.